وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَلُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ هل لكم مما ملكت أيمنكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون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 لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القائم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين Min alažiine fırkûdîn hım ve kânu şiâa, kül hizbîn bîma